razdrupdujom tejibu etvo zolm shofu نشمع نرض ما يزوي الذهيب إلا يظهرنا ويجمر الصد يزيد سلام الناس سلام الناس إلا لئمام ما هو عارف ما هو حاسف مريد ماذا حال ماذا طبعه هل كنت عارفون ماذا حال ماذا هل كنت عارفون الزمان خلى القضيب يهوى ويوى خلى القضب يهوى ويوى الفو <مترجم> الغرام حقا من نول بالداريخة الفو والجريب الله سباين ما بفيده <مترجم> سلام الناس baylama madjayidu ma huwa 'alim يا حلالك الاذ... يا الغنوي العنده يا حلالك يا الغنوي العنده يا حلالك يا الأواني العنده رحيلادي ديال الاماني اللي عندها ما بقول دلقسنا او ايامي خاننا بس بقول يا ريت كيف ندير Damn it, now.